إن الله لا يهدي القوم الفاتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين هذه السورة العظيمة سورة المنافقون ذكر الله فيها حال المنافقين وصفاتهم من أجل أن يحذرهم المسلمون في كل زمان ومكان ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى في سوره الجمعة ليذكر المؤمنين بالاهتمام في صلاة الجمعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين يجل أن يوبخهم لأنهم يحضرون يوم الجمعة يحضرون ويقرأ سورة المنافقين ليوبخهم لعلهم يتوبون أو يتوب منهم إن شاء الله هذه سورة عظيمة والنفاق هو اظهار الخير وإبطان الشر اظهار الخير واذقان الشر وهو ينقسم الى قسم الى نفاق اعتقادي وهذا كفر بالله عز وجل كفر اكبر يخرج من المله ونفاق عملي وهو لا يخرج من المله لكنه ينقص الايمان فمن اتصف بصفه من صفات المنافقين يمكن ان المؤمن يتصف بصفه من صفات المنافقين فينقص بذلك ايمانه واذا تكاثرت فيه صفات المنافقين نقص ايمانه نقصا عظيما كما قال صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه من كانت فيه اربع من كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق ومن كنا فيه جميعا كان منافقا خالصا يعني النفاق العملي النفاق الاعتقادي اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ثمن خان واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر هذه الصفات المنافقين فالمؤمن يحذر من هذه الصفات ان تكون فيه صفه من صفات المنافقين والنفاق لم يحدث إلا بعد الهجرة ما كان في مكة نفاق لأن الإسلام كان أهله مضطهدين كان اهل الإسلام مضطهدين في مكة ولا يؤمن إلا من هو صادق في إيمانه يصبر على الاضطهاد. يصبر على البلاء فلم ينجم النفاق في مكه انما نفق انما نجم بعد الهجره لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وبايعه المهاجرون وبايعه الانصار الاوس والخزرج بايعه اهل المدينه من الاوس والخزرج ظهر الإسلام كان هناك من الأوت والخزرج من لم يقبلوا الإسلام من لم يقبلوا ولكنهم لجأوا إلى حيلة النفاق أن يظهروا الإسلام لاجل أن يسلموا على دمائهم وأموالهم ويتعاملوا مع المسلمين وهم على كفرهم في الباطن وهم كفار في الباطن فأنزل الله جل وعلا فيهم ما يصلحهم من الآيات والسور كما في أول سورة البقرة وكما في سورة التوبة وكما في هذه السورة إذا جاءك المنافقون وكذلك في كثير من السور مثل سورة النساء وغيرها يذكر الله صفات المنافقين يحذر منهم وفي هذه السورة يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءت المنافقون جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لينافقوا ويتملقوا ويدفعوا الشبهه عنهم كانوا يحضرون في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم كاد المريض أن يقول خذوني كانوا إذا أتوا قالوا للرسول نشهد إنك لرسول الله ولم يطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم مسلمون المسلم ما يحتاج انه, إنه يقول للرسول اشهد انك رسول الله لأنه مسلم من الاصل فهم لما كانوا مستوحشين من حالهم ارادوا ان ينفوا هذه الثومه عن انفسهم نشهد انك لرسول الله هذا حلف اللام لام القسم انك لرسول الله حلفوا انهم يشهدون ان محمدا رسول الله قال الله جل وعلا والله يعلم انك لرسول ما في حاجه الى انهم يقولون هذا لان رساله النبي صلى الله عليه وسلم ثابته والمؤمنون يعتقدونها ولا حاجة إلى أنهم إذا لقوا الرسول قالوا نشهد انك لرسول الله الله يشهد أن أنهم في قولهم هذا كاذب فضحهم الله سبحانه وتعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون شهد الله عليهم بالكذب الذي يعلم السر واخفى ويعلم ما في الصدور ويعلم قصدهم فضحهم شهد عليهم بالكذب كاذبون في شهادتهم والعياذ بالله ان المنافقين لكاذبون ثم بين سبحانه وتعالى غرضهم من هذه الشهاده لماذا يشهدون هذه الشهادة عند لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بين غرضهم من ذلك إذا كانوا كاذبين في شهادتهم أما حاجتهم في هذه الشهادة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم سنة أي شهاداتهم وفي قراءة اتخذوا إيمانهم جنع أي سترة اشتشرون بها أمام الناس وأمام المسلمين لأجل أن يسلموا على أموالهم وعلى دمائهم ويبقوا في مع المسلمين لأنهم ليس بهم شجاعه وقوه يقاومون المسلمين فلجاوا الى هذه الحيل اتخذوا ايمانهم جنة يسيرون بها عن المسلمين فصدوا عن سبيل الله صدوا غيرهم صدوا غيرهم عن سبيل الله لأنهم يفتون في عبد من يريد الإسلام وفي عبد المسلمين ويشككونهم في الإسلام يظهر ذلك في مجالسهم وفي وإذا لقوا الذين امنوا قالوا آمن وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون إن معكم يقول يقول اليهود إن مع إنما نحن مستهزئون تخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ما اقتدوا لأنهم تسكر بالنفاق وتعايش مع المسلمين بل كانوا يفتون في عروض المسلمين وكانوا يثبطون عن الإسلام وكانوا يتكلمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم حق أصحابه إذا غابوا عنهم في مجالسهم الخاصة او مع او مع اليهود والكفار فإنهم يبوخون بما عندهم ثم قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ليسوا مع المسلمين حقيقة ليسوا مع الكفار ظاهرا وغاطناً بل لهم بين بين صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ساء ما كانوا يعملون هذا زمن من الله لعملهم هذا العمل الخبيث الذي يتلون ويتغير من مكان إلى آخر المؤمن ثابت على ايمانه في اي مكان وفي اي زمان ومع من كان ثابت على ايمانه لا يتغير اما هؤلاء فهم يتلونون ويتغيرون حسب الظروف واذا حصل على المسلمين مصيبه او, أو حصل عليهم من عدوهم حصل عليهم من عدوهم بعض الضرر يفرحون بذلك يفرحون بذلك على المسلمين ويبثون دعايه ضد المسلمين في كل المواقف في كل المواقف هذا ديدنهم إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق ويظهر غير ما في حقيقتهم هذا من الخديعة يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون في دعواهم الإيمان إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ذلك أي سبب سوء أعمالهم ووقاحة أفعالهم سبب ذلك أنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا ثم كفروا قيل معناه أنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن. وقيل معناه أنهم آمنوا إذا كانوا مع المسلمين يدعون الإيمان ثم كفروا إذا كانوا مع الكفار يظهرون الكفر. آمنوا ثم كفروا. فهم تبع الأحوال. والمتغيرات وقيل معنى امن ثم كفر انهم امنوا حقيقه ثم ارتدوا عن الاسلام لان من المنافقين من امن ايمانا صحيحا ظاهرا وباطنا ثم ارتد ثم ارتد عن الاسلام فهم امنوا في الاول ثم ارتدوا عن الاسلام بالنفاق ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فعاقبهم الله جل وعلا عقوبه شديده قبع على قلوبهم هذه اسد عقوبة ان الله قبع على قلوبهم فلا تقبل الحق بعد ذلك ولا تقبل الهدى ولا يصل إليها نور فقلوبهم مطبوع عليها بطابع مطبوع عليها بطابع يمنع وصول الخير إليها عقوبة لهم على فعلهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فهم لا يفقهون لما طبع الله على قلوبهم صاروا لا يفقهون الكلام ولا يعرفون ما يسمعون ولا ينتفعون به لأنهم يحضرون ويسمعون القرآن ويسمعون كلام الرسول ومع هذا لا ينتفعون. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا يحضرون خطبه الجمعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم واذا خرجوا من صلاه الجمعه يسالون اهل العلم كابن مسعود وغيره ماذا قال انفا ماذا قال محمد انفا كانهم لم يحضروا لأنهم لا يبقىهم والعياذ بالله طبع على قلوبهم فهم لا يفقهم فالنفاق سبب للطبع على القلوب ونزع الفقه منها فيصبح المنافق يسمع ولا يحر ولا يتأثر ولا يستبيح هذا حرمان من الله جل وعلا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ثم ذكر سبحانه صفاتهم اللاهرة وقبح قلوبهم فمناظرهم بهية ومناظرهم جميلة ولكن قلوبهم فاسدة ولا ينفع جمال الظاهر مع خراب الباطل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كانوا ذو هآت جمال كرئيسهم عبد الله بن عبي كان بهي المنظر جميلا كثيما وكذلك غيره منهم فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ومظهرهم وان يقولوا تسمع لقولهم عندهم فصاحة أيضا عندهم فصاحه ومنطق بليغ فاذا سمعهم السامع يسمع لكلامه ويعجب به من فصاحتهم وبلاغتهم فعندهم جمال في الصوره او عندهم بلاغه في النص والفصاحه وان يقولوا تسمع لقولهم هذا من صفات المنافقين ثم شبههم الله فقال كأنهم خشب مسندة يحضرون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ويستندون على الشيطان ويستمعون لكن لا يفهمون مثل الخشب، خشبه هي بسهولة ولا يؤثر فيها، لا يؤثر فيها السلام والواد، لأنهم خشب، جمع خشبة، وفي قراءة أنهم خشب في إسكان الشين خشب مسندة، الخشب المسندة لا تفق ولا تعيش، مع أنهم رجال، ولهم عقول ولهم مظاهر جميلة وعندهم فصاحة لكن لا يفقهون لا يفقهون القرآن والصنة كأنهم كتب مسنده ثم ذكر صفة خالفة من صفاتهم. يحسبون كل صيحة عليهم عندهم خوف عندهم خوف ورعب دائما كلما سمعوا صوتا مرتفعا ظنوا أنه يعنيهم يعني كما يقولون يكاد كاد يقول خذوني والله عاقبهم بالرعب والعياذ بالله سبون كل صيحة عليهم كلما سمعوا صوتا مرتفعا قالوا عرف أمرنا وكشفا أمرنا ويخشون أن المسلمين يبطسون بهم ويحسبون كل صيحة عليهم وكذلك عندهم رعب من الجهاد يعني إذا سمعوا الصوت ظنوا أنه يدعو إلى الجهاد وهم جبنة ما يريدون الجهاد ما يريدون الجهاد فإذا جاء ذكر الجهاد أصابهم الجبن تدور اعينهم كالذي يخشى عليه من الموت منها الرعب والخوف من الجهاد يحسبون كل صيحه عليهم وقيل يحسبون كل ما نزل ايه او سوره ان تعنيهم وأن كشف الله امرهم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم فهم دائما في خوف من أن ينزل بهم قرآن أو أنهم يعاقبون ويصاف بهم ويتبه لهم المسلمون فيبطشون بهم فهم دائما في قلق والعياذ بالله هذا من المتفاق السفاة الخامسة قال الله فيهم هم العدو حصر العداوة فيهم لشدة عداوتهم فهم أشد عداوة من الكفار الأصليين للمسلمين وأشد ضررا على المسلمين من الكفار لماذا؟ لأن المسلمين يعرفون الكفار ويأخذون حذرهم منهم وأما هؤلاء المنافقون فإنهم يدعون الإسلام يخالطون المسلمين ويترابطون معهم فالمسلمون لا يأخذون حذرهم منهم على أنهم من المسلمين هو ولذلك قال هم العدو عدو باطني والعياذ بالله عدو باطني في المسلمين وهذا دائما وآبدا المنافقون هم العدو للمسلمين كانه ليس هناك عدو غيرهم بشدة عداوتهم وشدة ضررهم على المسلام والمسلمين. ثم قال للنبي: احذرهم. احذر من المنافقين لا تنخدع بهم لا تقبل منهم رواهرهم دون نظر إلى ما يصدر منهم وما ي... ينفلت من ألتنتهم لا تفضي إليهم بأسرارك وتأتمنهم لا تولهم عملا من أعمالك هم العدو فاحذرهم احذرهم غاية الحذر ولا تمكنهم من شيء اعتبرهم عدوا، وهكذا يجب على المسلمين على ولاه الأمور خصوصا أن يحذروا من المنافقين غاية الحذر لأنهم جواسيس بالكفار ولأنهم يخذلون ويرجفون ولأنهم يأخذون أسرار المسلمين ويبثونها لعدوهم هم العدو فاحذرهم ثم قال الله قاتلهم الله أي لعنهم الله قاتلهم الله والقتل معناه اللعن فهذا وعيد شديد وعقوبه عظيمه لهم ان لا ما هو السبب الذي حملهم على هذه الجرائم ما هو السبب القران واضح والسنه واضحه و... والمعالم معالم الحق واضحه فليس لهم عذر في انهم يلجؤون الى ما لجأوا إليه ليس لهم عذر انا يؤفكون ليس لهم عذر الا ان قلوبهم مملوءه بالكفر والعياذ بالله والحقد والبغض للمسلمين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون ثم ذكر ايضا من صفاتهم واذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله تعالوا يستغفر لكم رسول الله إذا حصل منهم خطأ أو ذنب فإن الواجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل وأيضا أن يطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يستغفر لهم لأن الرسول مجاب الدعوة استغفر لهم متاوره من الأمر فهو مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام إذا استغفر لأحد غفر الله له من المسلمين أما المنافقون فإن الله لا يغفر لهم ولو استغفر لهم الرسول لأنهم ليسوا محلا للمغفرة وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم من الكبر والعناد لووا رؤوسهم تكبرا وعنادا عن المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعن استغذاره لأنهم لا يؤمنون به استغذر لكم رسول الله ورأيتهم يصدون يلوون رؤوسهم ويصدون عمن يخاطبهم يقول لهم تعالوا يستغذر لكم رسول الله يصدون عنه ولا يقبلون عليه ولا يستمعون كله وهم مستكبرون صدود استكبار صدود استكبار واعراض وليس صدودا عارضا لأمر من الأمور صدودون وهم مستكبرون ثم إن الله يأث رسوله أن يقبل استغفاره فيه ما أن الرسول حريص عليه الصلاة والسلام حريص على أن يستغفر لهم ولغيرهم من أمته لشفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم قال الله له سواء سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم وفي الآية الأخرى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال صلى الله عليه وسلم لو علمت اني لو زدت على سبعين يغفر لهم لزدت من حرصه صلى الله عليه وسلم على امته سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم اذن ما فائده من استغفر لهم استغفار انما ينفع اهل الايمان اما اهل النفاق فلن يغفر لهم كذلك المشركون لن يقبل الله الاستغفار فيهم لا من الرسول ولا من غيره كما قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فالكفار لا يستغفر لهم سواء كانوا كفار نقليين أو كفار منافقين لا يستغفر لهم لن يغفر الله لهم السبب إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله والمنافقون خارجون عن طاعة الله عز وجل الفسط الأكبر لأن الفسط على قسمين فسق أصغر كالذي يرتكب المعاصي التي دون الشرك هذا فاسق لكن فسقه فسق أصغر يرجى له المغفرة والتوبة إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما الفسق الأكبر وهو الكفر والشرك والنفاق فهذا الله جل وعلا لا يهدي أصحابه لا يهدي أصحابه لأنهم لم يقبلوا الحق من أول مرة فعاقبهم الله بعدم قبوله دائما وابدا وهكذا من عرف الحق ولم يقبله فانه يعاقب بحرمانه ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره نذرهم في طغيانهم يعمهون فالله جل وعلا لا يهدي المنافقين لانهم عرفوا الحق ورفضوه عن معرفه فعاقبهم الله بحرمانهم من الهدايه والهدايه انما تكون لمن يطلبها ويحبها فهو الذي يهديه الله اما الذي يعرض عنها ويرفضها ولا يقبلها فان الله يحرمه منها عقوبه له والعياذ بالله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين من المنافقين وغيرهم الذين عرفوا الحق لم يقل لم ي... إن الله لا يهدي المنافقين قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ليعم الحكم كل فاسق الفسق الذي يمنع من قبول الهداية إن الله لا يهدي القوم الفاسقين نسال الله العافيه والسلامه من النفاق والنفاق امره خطير امره خطير جدا والنفاق الاكبر هذا لا يصدر من مسلم ابدا لا يصدر النفاق الاكبر المخرج من المله لا يصدر من مسلم اما النفاق الاصغر فقد يصدر من المسلم فعلى المسلم انه يحذر منه على المسلم أنه يحذر من النفاق الاصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينجم في قلبه ويزداد وحتى يجره حتى يجره إلى النفاق الاكبر فالمسلم يستعيد بالله من النفاق ومن صفات المنافقين ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من النفاق الاصغر ولا يزكون انفسهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الى خذيفه بن اليمان وسر له ببعض من عندهم نفاق من عندهم نفاق اصغر سر له بذلك وعلمه يخبره باسمائه لان الصاحب سر رسول الله الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب يسأله يقول اسالك بالله هل هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقا يخاف على نفسه رضي الله عنه فالمؤمن لا يامن على نفسه من صفات المنافقين فعليه أن يحذر من النفاق غاية الحذر. ويستعيد بالله من النفاق نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من النفاق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم أحسى إليكم الوالد يقول السائل هل النفاق مختص بالصفات الخمس المذكورة في الحديث أم أن كل من كان على حال أمام الناس وإذا خلى بنفسه كان على حال أخرى تكون منافقا لا العدد لا يدل على الحصر هذه قاعدة عند الوصول أن العدد لا يدل على الحصر هذه الأربع لا تحصر النفاق فيها بل النفاق صفات النفاق كثيرة منها التخلف عن صلاة الجماعة التخلف عن صلاة الجماعة نفاق كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا رايتنا وَمَا وما يتخله عنا الا منافقون معلوم النفاق وهذا في حديث اسفل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر المراد النفاق الاظهر اسفل على المنافقين صلاة العشاء وصلاه الظهر ولو علمون ما فيهما لاثوهما ولو حبوا النفاق كثير قد بين ابن القيم كثيرا منها في مدارج السالكين واختصرت في رساله وطبعت صفات المنافقين نعم رساله صغيره مأخوذا ما من كلام ابن القيم في مدارج السالكين صفات المنافقين كثيره نعم احسن الله اليكم سمح الوالد يقول السائل ما الفرق بين النفاق الاعتقادي وما تعريفه وبين النفاق العملي وما تعريفه؟ يا سبحان الله. كلام من راح أدراج الرياح. النفاق الاعتقادي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. هذا النفاق الاعتقادي. النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. كحاله المنافقين الذين نزل فيهم القرآن توعدهم الله بأشد الوعيد النفاق العملي هو أن يستصف المؤمن بصفة من صفات المنافقين هو مؤمن هو مؤمن ظاهرا وباطنا لكن يصدر منه بعض صفات المنافقين هذا النفاق الأصبر نعم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى نشهد عن المنافقين نشهد إنك لرسول الله تقدم معنا أن اللام هي لام الحلف فهل هذه اللام هي اللام المزحلقة لا أعرف من مزحلقة لكن هل اللام المؤفد ولهذا قال اتخذوا أيمانهم جن قولهم نشهد إنك لرسول الله لا يمين اتخذوه جن اتخذوا أيمانهم جن نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي خصائص أهل السنة والجماعة في باب الأثماء والصفات وما الذي تميزوا به وما الموقف الصحيح من الصفات والأثماء التي لم ترد في الكتاب والسنة مثل الجسم موقف أهل السنة والجماعة من الأثماء والصفات واضح أنهم يؤمنون بها كلها ويكتلونها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ويعتقدون ما تدل عليه من المعاني ولا يحرفونها ويفسرونها بغير تفسيرها لا يؤمنون بها وبما تدل عليه من الصفات العظيمة والمعاني الجليلة هذا موقفهم لا يثبتونها بصفات المخلوقين ولا يعطلونها كما تفعل المعتزله والجامعة والنعمة من غيرها. يؤمنون بها إيمانا من غير تشبيه ولا تمثيل وينزهون الله تنزيها بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط نعم أحسن عليكم إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد على عبد الله بن أبي عندما مات نعم صلى عليه لأن الرسول كما تعالهون رأوه الرحيم الرثيم ذسبق وايضا ابن عبد الله كان مؤمنا حقا ابن عبد ابن نبي كان له ابن يسمى عبد الله ايضا وكان مؤمنا حقا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه ثوبه ليكفنه وكفنه بثوب الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لا يرد سائلا عليه الصلاه والسلام وكان يحب الخير لامته ويبذل الخير لامته فصلى عليه وكفنه في ثوبه هذا من كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم مع انه عدوه ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حادث الإثف وغيره ومع هذا حلمه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من حلمه صلى الله عليه وسلم جعله يصلي عليه ويكفنه في ثوبه هذا من حلمه وكرمه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بأمته إلا أن الله قال له بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فنهاه الله بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين وفي الأول لم ينه عن الصلاة على المنافقين. نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أيهما أشد عذابا المنافق أم المشرك وما هو حال المنافق الموحد يوم القيامة انتهى ما تقرأ القرآن الله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فهم أشد عذابا من المشركين ومن الكفار لأنهم عرفوا الحق ورفضوه وتركوه نعم. صلى عليكم سماح الوالد يقول السائل هل من يذنب ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب مرة نعم. أخرى؟ هل يعتبر منافقا؟ لا. المؤمن يمكن يذنب ويتوب ثم يغلبه الشيطان ونفسه نفسه ولا يقع في الذنب مرة ثانية لا لا ولا يقنط يتوب إلى الله مرة ثانية وثالثة ورابعه يتوب إلى الله عز وجل كل ما أذنب تاب إلى الله. ولا ييأس ويقول أنا, تب أنا تبت ثم رجعت إلى الذنب وليس لي توبة هذا من الشيطان هذا من الشيطان يقول له ليس لك توبة يتوب إلى الله ويكرر التوبة نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل عد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في عهده عدهم نعم نعم يقول عدهم الله. يعني ذكر عددهم نعم هكذا نعم لا نعرف شيء انه احصاهم عدهم مالهم نعم لكن لكن ذكرت صفاتهم وعلاماتهم نعم السلام إليكم سمح الوالد يقول السائل هل لهذه السوره سبب نزول خاص بها لا اعلم شيئا من ذلك الا انه كان ياتي ابن ابي الى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم و أتباعه وأشباهه يقول له نشهد لنا رسول الله أراد الله أن يكذبهم. نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى عن المنافقين إنهم ساء ما كانوا يعملون يقول هل يستدل بهذه الآية على أن الاعتقاد يسمى عملا لأن الذم متوجه إلى اعتقادهم وقولهم وعملهم نعم نعم الاعتقاد عمل القلب العمل على قسمين عمل على القلب عمل على الجوارح فالاعتقاد عمل القلب نعم أحسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل هل النوم عن صلاة الفجر وكثرة النوم مع اتخاذ الأسباب دليل على النفاق وكيف أن أصل الصلاة على المنافقين صلاته الفجر والعشاء الذي يعمل الأسباب ينوي القيام ولكن يدخل عليه النوم هذا ليس من المنافقين لأنه يشد الصلاة وعمل الأسباب وناون القيام لكن غلب عليه النوم ربما يقول لهذا سبب وهو أنه يسهر الليل أو يترك السهر ويترك الأسباب التي تقتضي عليه القيام لصلاة الفجر لكنه ليس منافقا إنما الذي تعمد النوم تعمد النوم ولا ينوي القيام لصلاة الفجر هذا هو اللي يكون فيه نفاق أو هو المنافق لا. أحسن الله إليكم سمحت الواد يقول السائل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه إذا اجتمعت الخصال الأربع يكون الشخص منافقا خالصا هل هذا النفاق مخرج من الملة لا كان منافقا خالصا النفاق العملي وليس الاعتقاد خالصا يعني نفاق عملي لا يخرجه من الملة نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل من تكررت ردته بأن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر هل له توبة؟ نعم <تصفيق> هذا اختلف فيه العلماء تكررت ردته بعض العلماء يقول يقتل ولا ولا يستتاب لأنه تكررت ردته فيقتل ولا يستتاب بينما الفريق الآخر يقول لي ولو تكررت ردته نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل سمعته من أحد الأساتذة أن أكثر أدلة الشريعة ظنية فهل هذا صحيح لأني لم أطمئن إلى هذا القول ظنية عنده وإلا هي في حقيقتها قطعي لكن هي ظنية عند بعض الناس الذين لم يفهموها ولم يدركوها فهو يخبر عن نفسه والنية عنده هو وإلا هي في نفس الأمر قطعيه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم من اعتقد أن مياه بئر غير بئر زمزم يقول أحسن الله إليكم ما حكم من اعتقد أن مياه بئر غير بئر زمزم أنه يشفي وأن الاغتسال منه بنية الشفاء فهل هذا صحيح؟ لا أدري عن ذلك لا أدري عن ذلك إنما ذئر زمزم جاء فيها الحديث والأحاديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتضلع وأما غير ذلك من المياه هذا إذا ان فيه شفاء خاصية يرجع فيه إلى الاطباء يحللون ويشفون يمكن يصير بعض المياه فيها ملوحة أو فيها شيء يقاوم بعض الأمراض لها خاصية ما أنزل الله يعني لا أنزل له دواء علمه من علمه شحنه من جاية قد يكون في بعض المياه دواء وهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص وأهل الطب نعم احسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أكتب بعض الفواكه لكن اختص ما زلنا مع كونه شفاء اختص بكونه مباركا تصدي بكونه ماء مباركا اما بقيه المياه وان كان فيه شفاء هل يكون مثل ماء زمزم المبارك نعم السلام عليكم سمح الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن اكتب بعض الفوائد والعبر من خطبه الجمعه وذلك اثناء اقاء الخطبه والامام على المنبر لا اقطع الحركة والكلام وانصت لا تكتب من مست الحصاء فقد لغى اللي يخط في الأرض ي... ي... يواسي الأرض والامام يخط لغى ومن لغى فلا جمعة له فلا تتحرك ولا تعمل شيء لا بكتاب ولا بغيره نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح أن, أن نقول أن المسلم إذا وقع في معصية أنه فاسق الكبيرة صاحب الكبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا كذلك من فعل هذا وغاسب فسط عملي ما هو فسط اعتقادي فست عملي نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من الممكن أن نعرف المنافقين باعتبار ما يتوشح من أقوالهم وأفعالهم وهل تجوز الصلاة عليهم والحالة هذه الصلاة عليه نعم لا من أظهر الإسلام ولم يتبين منه ناقض من نواقض الإسلام صلي عليه إذا لم يتبين ويثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام صلي عليه نعم أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هو حكم قراءة المواعظ من الكتب بعد صلاة العصر م? يقول أحسن الله إليكم ما هو حكم قراءة المواعظ من الكتب بعد صلاة العصر الذي يقوم به أئمة المساجد كل يوم بعد صلاة العصر هل له أصل في السنة؟ نعم له أصل في السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيض أصحابه تخولهم بالموعظة بعد الصلاة فهل له أصل من السنة جزاهم الله خيرا لكن عليهم أن يختاروا الكتب النافعة والمبيدة من من الآيات تفسيرها أو من الآحاديث الصحيحة وشروحها نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح أن نقول أن أشد المنافقين هم علماء رافضة وساداتهم كل من أظهر الإسلام وأمطن الكفر فهو من المنافقين كل من أظهر الإسلام وأمطن الكفر والإلحاد فهو من المنافقين دون أن نقول طائفة إفلانية أو طائفة إفلانية هذه قاعدة نعم السلام الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو التوسل المشروع والتوسل الممنوع التوسل المشروع كما عرفتم توسل الى الله باسمائه وصفاته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها توسل الى الله جل وعلا بالاعمال الصالحه أن يتوسل الانسان الى الله بعمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه الله كما جاء بذلك الحديث لأصحاب الله التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الحاضرين الأحياء يقول للرجل الصالح الحاضر عنده ادعو الله لي هذا من التوسل المشروع نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة هي امرأة مقيمة في بريطانيا مع زوجها للدراسة نعم تقول أحسن الله إليكم أنها مقيمة في بريطانيا مع زوجها للدراسة وهذه الإقامة طويلة ولكنها كانت تمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها اعتقادا منها أنها على سفر وهي الآن لا تعلم عدد الصلوات التي صلتها على هذه الحال فما حكمها؟ هذه إن كانت سألت أحد من أهل العلم وأفتاه بهذه الفتوى فهذا يتولى تحملها يوم القيامة أما إن كانت جاهلة ولا سألة تحت فهي مخطيها في لكن لعلها تعدى رضي الجهل ما دامت الصلوات كثيرة أو لا تعلم عددا كثيره لما تبين لها أن هذا خطأ تتركه في المستقبل يتوب الله علينا وعليه نعم أحسن الله الوالد يقول السائل هل, القائلين بعدم هل القائلون بعدم التفصيل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على رأي الخوارج وما هي عقيدة السلف في هذه الآية على عقيدة الجهال الذين لا يفصلون على عقيدة الجهال منهم هم اللي ما يمكن يمكنهم من المتعالمين وليس علماء أو من الجهال فلا يلتفت إلى قولهم الاعتماد على كلام أهل العلم وأهل البصيرة والمفسرين المعتمدين ومالذين يُخرق قوله نعم عليكم يقول السائل في قوله تعالى عن المنافقين قاتلهم الله أن يؤفكون. يقول هل هذه خبرية ولبيان حالهم عند دعا الله. دعا الله هذا دعاء عليهم نعم الله إليكم الوالد يقول السائل امهال الكفار في الحياة الدنيا هل هو رحمة بهم أم عذاب استدراج الله لا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد وإثمر الاستدراج هل نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح في تسمية سور القرآن هل هو توقيفي أم اجتهادي من الصحابة بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي من الصحابة في سورة البقرة ورد تسميتها في الحديث سوره البقره كذلك سوره ال عمران ورد في الحديث تسميتها بذلك وهناك سور وردت تسميتها في بلاد وهناك سور لم يرد لتسميتها دليل لكن الصحابه اجتهدوا في تسميتها نعم صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ولو راجعت كتب وصول التفسير فعرفت هذا نعم أحسن عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هو الركن الذي إذا تركه المسلم عمدا يعتبر كافرا هل هو ترك الصلاة والشهادتين فقط أم كل أركان الإسلام لقتال أبي بكر رضي الله عنه للذين امتنعوا من دفع الزكاة نعم الأركان التي يقاتل من تركها هي الثلاثة التوحيد و. الصلاه والزكاة. فإن تابوا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الذي يعطل الزكاة ولا يخرجها ويقول أنت وقتها بموت الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا شك انه مرتب عن الاسلام نعم. أما الذي يمنعها ويقول لا هي باقية. إخراجها باقي وأشهد انها الحق وأن باقي إخراجها إلى أن تقوم الساعة لكن يمنعها بخلا فقط هذا لا يكفر إذا منعها بخلا مع اقراره بوجوبها وركنيتها هذا لا يكفر لكن تؤخذ منه قهرا ولو أدى هذا إلى قتاله فإنه يقاتل نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل يجوز, هل يجوز للنساء الصلاة جماعة بإمامة امرأة أم لا يجوز لا معنى من ذلك أن يصلين جماعة بإمامة امرأة من هن لأنهم ورقة كانت تأم اهل دارها قد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها نعم أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل تأم النساء يعني رجال لا ما تأم المرأة الرجال نعم السلام عليكم سمح الوالد يقول السائل بعض العلماء يقسم الظلم الى ثلاثه اقسام ويذكرون منها ظلم العبد لربه فهل هذه ما يقال ظلم العبد لربه قالوا ظلم بين العبد وبين ربه ما يقولون ظلم العبد لربه يقولون ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك ان الشرك لظلم عظيم نعم اللهم صل يقول السائل هل الرياء من النفاق وارسلنا نبيا هو عندك وارسلنا في غير عندك وارسلنا نبيا وضع عندك في غير فسمي ظالما عليكم يقول هل الرياء من عندك وارسلنا نبيا من من الرياء من النفاق الأصغر وليس هو من النفاق الأكبر نعم أحسن الله إليكم سمح سمح يقول السائل وهو قسمان الرياء قسم الرياء من, الش... من الرياء المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هذا كفر أكبر أما الرياء الذي يصدر من المسلم فهذا نفاق أصغر نعم أو شرك أصغر أحسن تسميه شرك شرك أصغر نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا لا, لا أصلي أنا لا أصف لصلاة الفجر مع اني أضع منبه فلا أصليها إلا بعد إشراق الشمس فما حكم فعلي هذا خطر عظيم عليك أن تعمل الأسباب يمكن أنك تسهر لو أنك تنام من أول الليل خف عليك القيام في آخر الليل فخف نم من أول الليل وايضا اعمل الاحتياطات اوصي من يوقظك اوص اعمل عندك ساعه منبهه توقظك الى غير ذلك لو عندك موعد يعني <تصفيق> وظيفه ولا العمل ولا تبي تعطى دراهم ما تنام ترفع راسك كل شوي تروح تخاف يفوتك فلماذا صلاه الفجر لا تهمك تنام عنها قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا ترضخ رؤوسهم بالشجار كلما رضخت عادت كما كان فسأل عنهم قال هؤلاء الذين ستتفاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر سأل الله العالم أحسن الله إليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يقول الضمير في قوله وهم يستغفرون هل يعود إلى المشركين نعم لو استغفروا المشركون لو استغفروا لتاب الله عليهم او رجعوا عن الشرك استغفروا الله لتاب الله عليهم فالعذاب يمنع لامرين الامر الاول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم والامر الثاني الاستغفار نعم السلام <سؤال> <سؤال> عليكم يقول السائل ذكر الله تعالى عن الم لا تعذب امه وفيها النبي حتى يخرج الامم التي اهلكها الله امر الله ان يخرجوا خرجوا منها بدء خروجهم اهلكهم الله سبحانه وتعالى نعم حس <سؤال> الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ذكر الله تعالى عن المشركين انهم يكفرون بالرحمن فكيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. أجبناكم عن هذا السؤال أمس, أمس. قلنا ليس كلهم يكفرون بالرحمن منهم من يكف بالرحمن نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل هل المنافقون موجودون في كل عصر ثم إذا علم ولي الأمر أن فلان المنافق هل يجوز له قتله لا ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين يعني هم يظهرون الإسلام ومدام يظهر الإسلام يعامل بما يظهر منه نحن ليس لنا إلا الظاهر نعامله بما يظهر منه ونفاقه إلى الله جل وعلا هو الذي يعلم نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كيف يوجه سؤال عمر رضي الله تعالى عنه لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هل عده النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين مع أن عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وشره بالجنة يخاف على نفسه هذا من شدة إيمان أنه يخاف على نفسه والمؤمن لا يزكي نفسه مهما بلا لا عمر ولا غيره ما يزكي نفسه ولكلما زاد إيمانه زاد خوفه نعم. أحسن الله إليكم سماح الوالد يقول السائل هل الذي يرد السنة او يقول بأن القرآن قد يحصل هل الذي يقول أحصل عليكم هل الذي يرد السنة نعم أو يقول بأن القرآن قد يحصل فيه نقص هل هذا من النفاق هذا كفر ما هو النفاق هذا ردة هل يقولنا القرآن فيه نقص هذا يكفر هل الله؟ لأن الله لانه مكذب لله بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ومكذب لإجماع المسلمين لأن المسلمين أجمعوا من عهد الصحابة الذين جمعوا المصحة إلى وقتنا هذا مجمعون على أن هذا هو القرآن الذي نجل على محمد وأنه لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل عدم بيان الحق للناس إذا اتضح لصاحبه يعتبر نفاقا نعم يقول أحسى الله إليكم هل عدم بيان الحق للناس إذا اتضح لصاحبه يعتبر نفاقا؟ ما فيهم في السؤال؟ يعني كون الإنسان ما يبين الحق للناس وهو يعلم هذا مقصر ما لأن الواجب البلا ونا والله جل وعلا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعيد شديد هذا من الكتمان الذي لا يجوز. نعم. إلا في بعض الأحوال. في بعض الأحوال يجوز الكتمان للضرورة نعم أو لأن هؤلاء الناس لا يصبح أن يخبروا بهذا الشيء لألا يفتكلوا عليها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم فيفتكلوا فإذا كان في كتمان العلم مصلحة أو دفع ضرر واضح فهذا يجوز الى حين نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الذي يطوف بالقبر مشرك أم مبتدع لا يطوف بالقضاء لأن القضاء في الكعبة فقط وهذا شرع دين لم يأذن الله به نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا طالب بإحدى الجامعات في الرياض وعندي محاضرة بعد الصلاة المغرب ونسمع الأذان والصلاة في مسجد قريب من كلية داخل الجامعة يقول هل أكمل المحاضرة حيث إنهم لا ينتهون إلا بعد الصلاة المقامة بالمسجد ونصلي جماعة مع الزملاء أم أستأذن وأجيب النداء وأصلي مع الجماعة بعد السؤال يقول أحسن الله إليكم أنا طالب بإحدى الجامعات في الرياض وعندي محاضرة بعد صلاة المغرب ونسمع الأذان والصلاة في مسجد قريب من الكلية داخل الجامعة يقول هل أكمل المحاضرة حيث إنهم لا ينتهون إلا بعد الصلاة المقامة بالمسجد ونصلي جماعة مع الزملاء أم أستأذن وأجيب النداء وأصلي مع الجماعة هذا العمل لا يجوز من الجامعة الواجب يراجع مدير الجامعة والمسؤول لأن تجعل المخاورة تنتهي قبل الصلاة أو تبدأ بعد الصلاة أما أن الأذان قريبا منهم ويستمرون في المحاضره وبالرياض ويضع عاصمه التوحيد وعاصمه الامر لا يجوز. وعلا يجب مراجعه المسؤولين في هذا الامر يعدل الجدول نعم الصلاه لقجل على قال لا تنهي انتجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه فإذا سمع المؤذن خفضوا المكاييل والموازين وذهبوا للصلاه نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل كثير من الأعمال مثل الكرم وحسن الخلق مع الناس وغيرها نحب فيها الثناء والسمعة الطيبة فهل ذلك من النفاق وكيف نتخلص من ذلك ينقص من أجرك إذا كان عندك نية مصالحة وعندك محبة لكذا من المال أو من الثناء هذا ينقص من أجرك وينقص من إخلاصك أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل حلق اللحى وإسبال الثياب وشرب الدخان والتكاسل عن الصلاة يعتبر صاحبها فاسقا الصغائر لا يعتبر صاحبها فاسقا إنما هذا في الكبائر وإلا أن العلماء ذكروا أنه إذا أصر على الصغيرة وداوم عليها أنها تتحول إلى كبيرة لأن هذا من المجاهرة نعم فهذا في خطر شديد بلا شك نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل إذا قال رجل من المسلمين أنا أعلم أن الربا حرام ولكني لن أتركه ولم يصرح بالاستحلال فهل يكفر بقوله لن أتركه إذا أصر على أكل الربا وهل يكون لا, لا يكفر حتى يقول أنه حلال إذا قال أنه حلال أو اعتقد أنه حلال يكفر أما إذا أخذه يعتقد انه حرام لكن غلبه الطمع و. و... وشهوة النفس فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كبيرة عظيمة فوعده الله لوعيذ سديد أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك رجل أخذ مبالغ من الناس من أناس عدة ولكن من دون علمهم وموافقتهم وهو الآن نادم على ذلك ولكنه لا يستطيع إرجاع الأموال إلى أصحابها علما بأن مجموع الذي أخذه خمسة وعشرون ألف ريال فماذا يفعل باقي في حقوق الناس ما تسقط إلا بأدائها لهم أو بمسامحتهم وإلا باقي في ذمته فعليه أنه يعمل ما يستطيع من ارجاعها أو طلب المسامحة منهم نعم السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حجرة بعد الفتح أي فتح مكة لأنها صارت بلاد إسلام يقول وقبل دعوة الشيخ محمد عبد الرحاب رحمه الله كان في مكة القبور والشرك فهل صارت بذلك بلاد شرك وكيف الجمع بين ذلك والحديث نعم الحديث ليس الحديث بعد الفتح ما, ما كان فيها قوة هدمت الأصناع اللات والعزة ومنات ولا بقي فيها ولله الحمد طهرها الله بالإسلام في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الفتح وما بعده ثم حدث فيها بناء الأبرحة ودعاء إلى هذا متأخر فصارت به دار شرك إلى أن وزيلت ولله الحمد وطهرت من ذلك نعم أحسن الله هناك سماحة الوالد يقول السائل مسافر صلى مع مقيم صلاة الظهر نعم يقول أحسن الله إليكم مسافر صلى مع مقيم صلاة الظهر نعم فسلم من اثنتين ولم يتم الصلاة معه فما حكم صلاته صلاة باطلة غير صحيحة لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم ولا يقصر هذا هو السنة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما صحة صلاة من على ملابسه صورة رأس حيوان صلاته صحيحة مع الإثم مع إثم حمل الصورة فعليا أنه يزيل الصورة أو لا يلبس الملابس التي فيها صور نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل امتلك بعض الناس بعض الكتب التي فيها شتم لله عز وجل والصحابة وهي موجودة عندهم وقد اشتروها من معرض الكتاب فما هو واجبنا تجاههم مناصحتهم من أن يحرقوها ويطلقها أنصحهم من يحرقوها ويطلقها ولا يلقوها عندهم عند أولادهم في بيوتهم أنصحهم من أن يطلقها ويحرقها نعم اسأل الله ليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي المواضع المسموح تقبيلها من الرجل لمحارمه على رأسها قبل محرمه على رأسية. نعم. لأنها لا بعيدة عن الفتن. نعم. أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل التبرع بالدم لشخص مسلم يعتبر صدقة جاريه نعم. إذا كان محتاجا إليه، إذا كان محتاجا للدم وسعته، هذا يعتبر فيه أجر؟ فيه أجر وعسع. عسعان إليه. نعم. صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل أنا معلم أقرأ في كتب التربية وعلم النفس فيما يتعلق بمراحل النمو وكيفية التعامل مع الطلاب ونظريات التعلم فهل في ذلك محظور شرعي ليس فيه محظور شرعي لا ليس فيه ما يخالف الشرع ليس فيه محظور شرعي طرق التدريس والتربية التي ليس فيها مخالفة شرعية لا في ذلك نعم أصلي لكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم استقدام الخادمة إذا كانت غير مسلمة؟ لا يجوز استقدام الكافر إلى بلاد المسلمين. لا يجوز هذا. نعم. أصلي لكم سماحت الوالد يقول السائل ما رأي فضيلتكم بكتاب أيسر التفاسير؟ ما قرأته ولا أدرى. نعم. أصلي لكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة للمأمور في الصلاة الجهرية قبل قراءة الإمام؟ ما حكمه؟ يقول احسن الله ما حكم قراءة الفاتحة للمأمور في الصلاة الجهرية قبل قراءة الإمام؟ لا بس إذا تمكّن من قراءة الفاتحة قبل قراءة الإمام هذا شيء طيب واحتفاظ احتفاظ طيب نعم احسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن الرجل الرجل في بيته وسلطانه إلا بإذنه يقول هل يدخل فيه من جاء من خارج هذه البلاد؟ كيف؟ جاء في خارج هذه البلاد دخل عليك بيتك يدخل عليك بيتك سواء من البلاد هذه أو من خارجها الحديث يشمله أما أنه ما هو في بيتك فلا يشمله الحديث نعم أحسن الله إليكم سبحانه يقول السائل رجل تزوج بامرأة قبل اسبوعين وفي هذا الاسبوع قام بضربها وشتمها وإصالها إلى أهلها وتقول المرأة بأنه لا يصلي إطلاقا وأنه صاحب فسوق يقول هل تعود إليه أم تطلب المرأة الطلاق هذه دعوة بين زوجين يرجع فيها إلى المحكمة نعم صلى الله عليكم سماعت الوالد يقول السائل ما هي أصح أو أفضل الكتب الصحيحة التي تنصحون بها في الأبكار اقرب الكتب واصح هذه الجمله كتاب الافكار للامام النووي وكذلك كتاب ابن القيم الوابل الغابل من الكلم الطيب نعم كذلك فيها قساله يعني جيده للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تلب دعيه ولا كتاب فقه الاخيار الادعيه, الأدعية وهي مطبوعه توجيه نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل ما هي نصيحتكم لبعض الطلاب الذين يردون على الهاتف أثناء الدرس او يتكلم بعضهم مع بعض فيشوشون على من بجوارهم لا يجوز لهم هذا اولا انهم يعرضون عن الدرس وثانيا إن انهم يشوشون على من حولهم لا يجوز لهم هذا الذي قالوا مخالف ما يخرج من المسجد ويكلم خارج المسجد ثم يرجع نعم انت احسنت والله تعالى عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه